وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متابعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغام يظنون واننا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين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 قُمْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَنَفَقَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَن مُوسَى